غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعداء الذي خلق فسوى Siedzieliśmy się w tej chwili, kiedy mówiliśmy o tym, co się dzieje w tej ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى Słuchajcie, Panie Przewodniczący, Allahu akbar. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافر